بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آ ي ا ت الكتاب المبين نتلو عليك من ن ب أ موسى وفرعون بالحق لقوم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 يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة. موسوعه ل م ا ل و ر ث ي ن ونمكن ل ه م ف ي ا ل أ ر ونري ض ف ر ع و ن و ه ا م ا ن و ج ن و د ه م ا م ن ه م م ا ك ا ن و ا ي ح ذ ر و ن وأوحينا إ ل ى 私は私のこと ا 私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のこ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 لكي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق, ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون ولما بلغ أ ش د ه واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل ا ل م د ي ن ة على حين غ ف ل ة من أ ه ل ه ا فوجد فيها رجلين يقتتلان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 「どうしたらいいのかな」 「さあ、私はこのよ ن に私たちのことを知っ م いるのは私たちのことを知っているのは私たちのことを知っているのは私たちのことを知って ه بالأمس ي ت ه بال س ت ص 知っ ه قال له たちのことを知っている。 フ َلَمَّا أ َ ن 知っている ا 言っていると ي َ ب い ط ِ ش َ بِالَّذِي هُوَ ع َ د ُ و ていると言っているとَ ا てَると言っていると言っَいると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言って ق بالامس ان تريد إ ل ا ان تكون جبارا في ا ل أ ر ض وما تريد أ ن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج ف, ف, ف خ ر ج إني لك من الناصحين فاخرج منها خاص ي ت ر قال ب ق رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ما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 وَوَجَدَ دُونِهِمْ تَذُودَانِ يُصْدِرَ مِن اُمْرَأَتَيْنِ مَا خَطَبُكُمَا نَسْطِي قَالَ قَالَتَا لَا الرِّعَاءُ حَتَّى شَيْخٌ كَبِيرٌ َァ لَهُمَا ثم تولى الى الظل فقال رب ِ ن ي لما َ ن ز ل ت إ ل ي من خير فقير فجاءته ِ ح د ا ه م ا تمشي على استحياء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 استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج عَلَىٰ أَنْ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 قال ل أ ه ل ه م كثور إ, إ ن ي انست نارا لعلي آ, آ نا ت ي ك م منها بخبر أ و جذوه او جذوه من النار لعلكم تصطلون فلما た ها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أ يا موسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما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 「えっ?」「思うよりも遠い」「思うよりも遠い」「思う ن りも遠 و 思うよりも遠い」 ファ ل ストレ إني قتلت م を言うことを言うことを言うことを言うこと و 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ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 フ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ م ُ ف ْ ت َ ر の ا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ م ُ ف ْ ت َ ر るの وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي アの思い出 الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء ب ا ل ه د あ م たはあなたはあなたは ن なたはあなたは ا なたは ا なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな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 اطلع إ ل ى إ ل ه موسى و إ ن ي لاظنه من الكاذبين واستكبر هو ج ن و د ه في ا ل أ ر ض بغير الحق وظنوا أ ن ه م إ ل ي ن ا لا يرجعون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 واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى و ر ح م ً لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إ ذ قضينا ِ ل ى موسى ا ل َ م ر وما كنت من الشاهدين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 フ َلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ ع ِ ن 聞いてみる ا 私たちは私 و ちのこ و ل 聞َてみる و 私たちは私たちのことを聞いてみると、私た ل は私たちのことを聞いてみ ا と、私たちのことを聞いてみると、私 م َのことをْいてみると、ُたちの ل とを ن いてみると、私たちのことを聞いてみると、私たちのこと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 و なたは私の思いを知っていることを ل ってい م 人を愛している人 ل 愛している人を愛 ه ている人を愛している人を愛している人を愛している人を愛している人を愛 ه ている人を愛している人を愛している人を من ن ر ب اولئك إنه إنا من ربنا, إنه الحق من ربنا. إنا كنا من قبله مسلمين قبله الحق أ يؤتون أ ج ر ه م مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ة ومن إنك لا تهدي من أحببت ولكن ا ل ل ه يهدي من يشاء وهو أ ع ل م بالمهتدين وقالوا إ ن ا اتبع الهدى معك نتخطف من أ ر ض ن ا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 وكم َ ه ل ك ن ا من ق ر ي ٍ بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم بعد الا قليلا وكنا نحن الوارثين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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا اغويناهم كما غوينا ت ب ر أ ن ا إ ل ي ك ما كانوا ايانا يعبدون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 قل أ ر أيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أ ر أيتم إن جعل الله عليكم النبي 「この世の ل 生を祈るために」 私たちはこのように私たちの思いを聞いていることを知っている人たちの思いを知っている人たちの思いを知っている人たちの思いを知っている人たちの思いを知っている人たちの ن いを知っている人たちの思いを知っている人たちの思いを知っている م た ن 私は今日もこのよう ا 思うように思うように思うよう ن 思うよう ل 思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように ان قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح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 「私の思い出は何でも ل い」「私の思い出は何でもない」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 ف خ ر ج على قومه في زينته قال الذين يريدون ا ل ح ي ا ة الدنيا قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما أ و ت ي قارون إ ن ه لذو حظ عظيم ال الذين أوتوا العلم ثواب الله صالحا ولا يلقاها الص إلا الصابرون Fخسفنا وبداره ا ويلكم لمن وعمل ل خير آمن أ به 私たちの思い出は ل わっていない。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 من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات إ ل ا ما كانوا يعملون إ ن الذي فرض عليك ا ل ق ر آ ن لرادك إ ل ى معاد قل ربي أ ع ل م من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو